امتحانو انت ساكن ها ثاني امتحان مش كل المدرسين لذلك لم أقلوا لي أن كل المدارسين نزلوا أسئلة والتنزلوا أسئلة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعي نضي ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فاتبعون أحسنه وبعد نستكمل بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وكنا قد بدأنا في غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واليوم بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه وامتنانه ننتقل إلى غزوة أخرى من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من كبريات الغزوات وهي غزوة الحديبية غزوة الحديبية طبعا الشيخ الخضري رحمه الله تبارك وتعالى تكلم عن غزوة الحديبية بكلام مقترب يسير لم يتكلم عنها بالشكل أو يعني بكل أحداث الغزوة وما فيها من دروس وعظات وعبر لذلك آثرت أن آتي بكل أحداث الغزوة حتى من خارج الكتاب حتى نستطيع أن نلم بهذه الغزوة المباركة لأنه قد مبنى على هذه الغزوة ما بعدها أو لها ما بعدها فكانت غزوة الحديبية مقدمة لفتح مكة وكانت لها شروط وكانت لها ضوابط معينة وحدثت فيها أحداث لابد أن نلم بها حتى نستطيع أن نبني عليها سائر الأحكام التي تأتي بعد ذلك فلذلك أثرت أن آتي بغزوة الحديبية بشكل موسع وإن أخرنا فيها يعني درس أو درسين سيكون ذلك إن شاء الله تبارك تعالى خير حتى نستطيع أن نحصل ما فيها من الدروس والعظات والعبر. فغزوة الحديبية كانت في سنة ست للهجرة منذ القاعدة، وهذا هو الصحيح وهذا القول هو قول الإمام الزهري ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنه عن الجميع. وأيضاً قال به قتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقد جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وأنس بن مالك والبراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم مع تمر إلا في ذي القعدة وهذا الرأي رأي جمهور العلماء لكن هناك من يخالف هذا الرأي وقال بخلاف ذلك والصحيح بأنها كانت في, في سنة ست للهجرة النبوي في سنة ست للهجرة النبوي أما عدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة المباركة فجاءت روايات تقول بأن من قائل بأنهم كانوا ألفاً وثلاثمائة هذا قول ومن قائل إن أنهم كانوا ألفاً ومن قائل بأنهم كانوا ألفاً وخمسمائة يمكن عندنا كم قول ثلاثة أقوال ألف ثلاثمائة ألف ألف وخمسمائة وكلها في الصحيح وكلها في الصحيح كيف يمكن الجمع بين هذه الأقوال كلها؟ ووجه الجمع بين هذه الأقوال كلها أنهم كانوا 1300 وذلك في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين القول الثاني أنهم كانوا 1400 وذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع قال, قال لنا صلى الله وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 ولو كنت أبسل اليوم لا أري لا أريتكم مكان الشجرة. لأن جابر بن عبد الله حدث بهذا الحديث عندما عمي. لما كان في السن في السن. وذهب بصرو يقول ولو كنت أبصر اليوم نأريتكم مكان له. مكان الشجرة التي بايع عليها أصحاب بايع نسأنا أصحابها فيها بايعت له. بايعت العقبة أو بايعت الرضوان. كما سنبين وما سبب هذه البيع. القول الثالث بأنهم كانوا ألف وخمسمائة. وذلك من حديث جابر قال لو كنا مئة ألف لكفانا. كنا خمسة عشر مئة. كنا خمس عشر من يبا أحمد رؤيت عبدنا كم قول ثلاثة وكل قول له دليل صحيح 1300 1400 1500 شوف بقى أهل العلم كيف كانوا يجمعون بين الأقوال طبعا هنا قاعدة لابد من تعلمها ستأخذونا إن شاء الله تبارك تعالى في أصول الفقه وهي الإعمال خير من الإهمال والعمل بأحد والعمل بكل الدليلين خير من طرح أحدهم والجمع أسهل من دعوى النسخ والدع وال وال والجمع أولى من دعو أولى من دعم من دعوة النسخ، فالعلماء حتى لا يلجأ للنسخ أن يقول مثلا هذا ناسخ وهذا منسوخ أو أن يقول نأخذ بهذا الحديث ونطرح هذا الحديث قد يكون هذا صحيح وهذا صحيح، فهناك قاعدة تقول الإعمال خير من الإهمال والعمل بكل الدليلين خير من إهمال أحدهما لأنها تعمل بواحد على حساب الإيه على حساب فكيف يمكن الجمع بين هذه الأقوال المتعارضة؟ قال الحافظ رحمه الله والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من 1400 فمن قال 1500 جبر الكسر. ها؟ من قال 1500 جبر الإيه؟ الكسر. ومن قال 1400 وأربعمائة ألغاه ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية من حديث البراء وألف أو أكثر واعتبر هذا الجمع الإمام النووي. وأما البيهقي فمال إلى الترجيح. وقال إن رواية, إن رواية من قال 1400 أصح ثم ساقها من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي سفيان كلاهما, كلاهما عن جابر رضي الله عن الجميل ومن رواية معقل ابن يسار وسلمة ابن الأكوع ومعظم هذه الطرق عند مسلم ووقع عند ابن سعد في حديث معقل ابن يسار زهاء 1400 وهو ظاهر جدا في علم التحديد وأما قول عبد الله بن أبي أوفى 1300 فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه على ما اطلع هو عليه واتطلع غيره على زيادة واتطلع غيره على زيادة وطبعا هذا هو وجه الجمع بين هذه الأقوال طبعا ابتداءا لابد أن نعلم أن العرب كانت تجبر الكسر العرب كانت تجبر الكسر في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسم ماشي مئة إلا واحد طبعا هو قال كام؟ تسعة وتسعين إيه لازمة مئة إلا واحد؟ العرب كانت تجبر الكسر العرب كانت إيه؟ تجبر الكسر حتى لا يقول 99 نسمة ألا 100 إلا 1 فالعرب كانت من عدد العرب أنها إيه؟ تجبر الكسر إلى أقرب رقم سهد 1400 قرابة 1500 خذت بالك حتى أنت في حياتك العملية لما يكون معاك مثلا 9 قلائهات تقول معايا تقريبا حوالي 10 جنيه صح؟ فكانت العرب أصلا تجبر إيه؟ الكسر أما رواية مقال بألف ثلاثمائة فنقول بأنه لعل حدث بما رأى ولم يرى إلا ذلك لم يرى إلا ذلك أو لعله لم يطلع إلا على هذا العدد طيب بداية الأمر أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من مكان يسمى ذي الحليفة وجاء ذلك في حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم ويصدق حديث كل منهما حديث صاحبه وطبعا المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم هما عمدة في أحاديث صلح الحديبي أو في غزوة الحديبية عمدة أحاديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عمدة في غزوة الحديبية قال خرج صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذل الحليفة قلد رسول صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاع يخبره عن قريش طبعاً قوله يعني قلد الهدي يعني ساق معه الاه هديه صلى الله عليه وسلم لأنه كان ذاهب إلى الاه العمر إحنا عارفين إن الأنسك كم كم نسق الأنسك كم نسق هاه الاه أقران واه أقران وتمتوعاه أقران وتمتوعاه وإفراد قران وقران وتمت ويه وإفراد وأفضل أنزاك على الإطلاق التمتع أفضل أنزاك على الإطلاق التمتو. لقول النبي الله عليه وسلم دخلت عمر في الحج قالوا رسول الله لعامنا هذا من كل عام قال لا بل لأبد الأبد. فأفضل هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل النسك كان النسق اللي إيه التمتو. كان في وقته كان القران كان أفضل اللي كان أفضل الهدي لكن لسه نزل اللي إيه التمتو. صلى الله عليه وسلم ساق معه الهلياء وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الاشطاط قريب من عسفان اتاه عينه الخزاعي العين اللي هو معنى الايه الجسوس. فقال إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي في لفظ البخاري ان قريشا جمعوا لك جموعا ان قريشا جمعوا لك جموعا قد جمعوا لك الاحابيش طبعا الاحابيش هم جماعه من قبائل العرب وكانوا حلفاء لقريش تآلفوا عند جبل يسمى جبل حبيش فسموا بذلك يعني مجموعة من يعني من غير أهل مكة لكنهم والوا مكة أو أهل مكة أو والوا قريش أو أهل قريش فسموا بالأحبيش وسموا بالأحبيش نسبة إلى الجبل الذي كانوا يقيمون إيه؟ عنده قال وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أترون أن ميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعلنوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محرورين وإن نجو قال يحيى بن سعيد بن مبارك نجو محزونين وإن يجيء تكون عنقا قطعها الله أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نأتي مقاتلين ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا فقال صلى الله عليه فروحوا إذن انفضوا ولم يأخذ إيه؟ فيها قرار فروحوا إذن انفضوا ولم يأخذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قرار خالد بن الوليد رضي الله عنه charge اعترض خروج النبي صلى الله عليه وسلم او اعترض طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء كما ذكرت في حديث المسور بن مخرمه وحديث مروان ابن الحكم قال فراحوا حتى اذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بالغميم في خيل لقريش يقول طليعة فخذوا ذات اليمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم علماء من خلال العيون أن خالد بن الوليد خرج من جهة الإيه من جهة طليعة يعني الطليعة هي مقدمة الإيه الجيش خرجوا في استقبال مين جيش النبي صلى الله عليه وسلم فنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينحرفوا عن الطريق ويأخذوا إيه ذات اليمين يقول فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية الثنية كانت تسمى سنية, المرار. سنية المرار التي يهبط عليهم منها بركت راحلته صلى الله عليه وسلم فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك بخلق ولكن حبسها حابس الفيل يعني وقفت في هذا المكان لأن هذا المكان والذي كان في قصة الطير الأبابيل والفيل الذي جاء بها أبرها في هذا المكان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا له هذا المكان، وهذا بوحي من الله تبارك وتعالى. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال أنا صلى الله عليه إن عيون المشركين الآن على ضجنان فأيكم يعرف طريق الحنظل؟ الحنظل ده طريق مليء بالشوك ما قالواش بيمشي منه؟ لكن اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلكه ليه حتى لا يصطدم مع مين؟ حتى لا يصطدم مع قريش فقال صلى الله عليه وسلم حين أمس هل من رجل فينزل فيسعى بين يدي الركب أو بين يدي بين أيدينا فقال رجل أنا يا رسول الله فنزل فجعلت الحجارة تنكبه يعني فعلا اللي مشى في مثل هذا الطريق طريق صعب وعر أنا ذهبت إلى هذا الطريق ومشيت فيه قليلا صعب كل شوك والحجارة نفسها مدبابة فلا تستطيع المشي فيه بسهولة فيقول والشجر يتعلق بثيابه فعلاً إن الشجر فيه شجر له بعض يعني البروز كده إذا مشيت يشبك فين؟ يشبك في الثياب والشجر يعلق بثيابه فقال صلى الله عليه وسلم اركب ثم وقعنا على الطريق حتى سرنا في ثنية يقال لها الحنظل فقال صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بن إسرائيل إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل قيل لهم ادخلوا الباب سجناء وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له يبقى ديكت أول بشارة لمن؟ أول بشارة لمن خرجوا في الحديبي أول بشارة لمن خرجوا في الحديبي أنهم من جاز هذه الثنية غفر له هذه هذه الليل ووجه الشبح بينها وبينها وبين بني إسرائيل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أمروا فأطاعوا لكن بني إسرائيل أمروا فعصوا فجعل الناس يجوزون وكان آخر من جاز قتادة ابن النعمان في آخر القوم فجعل الناس يركب بعضهم بعضاً حتى تلاحقنا طبعاً دي كانت جائزة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حتى لا يهتموا بما في الأرض من إيه حجارة وشوك ومشابه حتى لا يصدهم ذلك حتى لا تفل عزيمتهم. فكانت هذه هدية من الله تبارك وتعالى للصحابة من جاز هذه الليلة غذر روما تقدم من ذنبه الكل صارع إلى أن ينتهي يقول حتى تلاحقنا قال فنزل صلى الله عليه وسلم ونزلنا وبدأت هناك بعض الاستعدادات للمفاوضة بين النبي بي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ففي حديث مروان والمسور فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت ما القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل قال والذي نفس بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمن قليل الماء وتبدأ تظهر بعض المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة المباركة وهذا يعني تأييد من الله تبارك وتعالى وفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات لنبوآته صلى الله عليه وسلم وتثبيت الأفئلة المؤمنين فتفجر الماء من بئر نضب وجف وذلك ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ففي الحديث قال حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمن قليل الماء قال فعدل عنهم حتى إذا نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضاً يعني بيحاولوا إيه يعني يفحتوا كده يطلعوا أي حاجة منه ويعصروا كده خدت بلك فلم ي... فلم يلبثه الناس حتى ينزحوه وشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع عن النبي صلى الله عليه وسلم سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه خدوا السهم ده حطوه في فقلب البئر لك. فأخذوا سهماً من كنانة البيضا ثم وضعوه فيه يقول فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فوالله ما زال يأتيهم بالري حتى, إيه؟ حتى صدروا عنه وجاء أيضاً تفجر الماء من البئر من الحديث البراء رضي الله عن الجميع وكذلك في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما نورد هذه الحديث للفائر في حديث البراء قال تعدون أنتم الفتح فتح موكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتحة بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشرة مئة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فجلس على شفيرها ثم دع بإناء من ماء فيها منها فتوضأ ثم مضمض ثم مضمض صلى وسلم ودع ثم صبه فيها فتركها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا نحن وركائبنا وفي رواية قال إناء من ماء منها وقال أتوني بدل من مائها وقال دعوها ساعة وفي حديث سلمة قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية ونحن أربع عشرة مئة وعليها خمسون شاة لا ترويها قال فقاعد صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بزق فيها فجاشت فسقينا الماء طبعا يمكن الجمع بين الايه الأحاديث هل هو النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو بسق أو وضع سهمه لا مانع أن يكون وضع سهمه وتوضأ وبزق صلى الله عليه وسلم وقال دعوها ساعة طيب ايه العلة ايه ان كل واحد رأى حديث من اين؟ من المقطع الذي ايه من المقطع الذي را فسلم بن الاكوع را بيدوبك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره را مثلا بصق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره را وضع النبي صلى الله عليه وسلم السام فين فكل واحد روى ايه رأى. فسهل الجمع بين الايه بين الاحاديث لانه لا تعارض بينهم وكذلك من البركات التي حلت والمعجزات التي حدثت في هذه الغزوه المباركه تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلامه بن الاكوع قال خرجنا على صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد يقصد بها الحديبين حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا الظهر اللي هو بيحمله عليه الطعام والشراب اللي يدوا بيع فأمر نبي الله فجمعنا فبسط فبسطنا له نطعن كل واحد قال يا جماعة كل واحد يجيب اللي الأكل اللي عنده كل واحد يجيب الأكل اللي عنده فجمعنا أزوادنا يقول فحرزته كربضة العنز انت عارف يعني كربضة العنز يعني قد, الـ قد الـ حاجة كده يعني ما لا تذكر يعني كده يقول ونحن أربع عشرة مئة مئة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جرابنا يعني مش بس كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها بالوركة فالصحابة كلهم أكلوا وحشوا إيه جرابهم من هذا الطعام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لأصحابه ويقبل المصيحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنصحوا بديل بن ورقاء الخزاعي بمصيحة فسمعها نبي صلى الله عليه وسلم يقول فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاع وكانوا عيبة نصح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ والمطافيل وهم قاتلوك ال. العوذ والمطافيل العوذ جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن يعني عمليا حسابهم على ليه على الحرب والمطافيل الأمهات التي معهن أولادها كناي أنهم خرجوا يعني معهم بذوات الألبان يتزود من ألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعه صلى الله عليه وسلم يقول وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال صلى الله عليه وسلم إن لم نجِ لقتال أحد إحنا جيناش للحرب فإن شاءوا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت فيهم فإن شاءوا مادتهم مدة يعني نخلي بينه بينهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد يعني جموا يعني هم هم اللي فعلوا في نفسهم كده يعني خطبها لك وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتل أنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي تنفرد سالفتي اللي هي إيه صفحة العنق يعني رأبتة القطع يعني لك ولا إنفظن أمر الله ولا إنفظن أمر الله فقال بديع بن ورقاء سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إن جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا في لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بمقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء وفد عروة ابن مسعود الثقفي لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسور ومروان أيضا قال فحدثهم بمقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام هو فحدثهم بمقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة ابن مسعود أي قوم ألستم بال بالوالد قالوا بلى قال أولست بالولد يعني أنا منكم وأنتم مني قالوا بلى قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاه فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاع قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوا يعني أنتم عارفين أن أنا, أنا منكم وأنتم مني كمقدمة للكلام أنا منكم وأنتم مني وأنتم أهلي حتى لما أهل عكاظ اعترضوا على كلامي أنا تركتهم جد بأولادي وأهلي ماهيه معكم إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها قال ودعوني آته سوني إيه أروح قال قالوا له إيته روح فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحو من قوله لبليل بن ورقاء فقال عرو عند ذلك أي محمد بقى شوف التنبيه أي محمد أرأيت إن استصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها بزم من الصحابة فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوه فقال له أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أمصص بذر الله أنا نحن ننفر ونلع أمسوس بفضل الله. طبعاً الكلمة شديدة، لكن المقام كان يستدعي ذلك، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر هذه الكلمة، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار. ففيه جواز تغليظ القول على الإيه على كفر، ولعل ذلك ما تأوله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في قول عز وجل إيه واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، فكان هذا من الغلظ في الإيه في القول. فقال له ما هو مش عشان بس في أخوات. المقصود به اللي هو مكان في في في جسم فرج المرأة اللي هو موضوع الختان يعني اللي هو موضوع الختان طبعا هذه كانت يعني إهانة لهم يعني لما يقول له أمسس بذر يعني كأنها نوع من الإيه الإهانة له فقال من ذا طبعا لما قال له كده قال له مين اللي بتكلم ده من ذا فقال أبو بكر أما والذي نفسي بيده لو لا يد طبعا هو بقول لابو بكر اما والذي نفسي بيده لولا يدك عندي لم اجزك بها لا اجبت قال وجعل يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته وهو بيكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه بيشده منين من, من اللحيته شوف الصحابه كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكلم بكلمه اخذ من إيه؟ اخذ ايه بلحيته وكان وراء النبي صلى الله عليه وسلم رجل كلما مد ذلك لحيته ضربه بمؤخره السيف نزل ايده هتبلك اخفض يدك، اخفض يدك. يقول والمجيرة ابن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروه بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك، أخر يدك على لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع عروه فقال من هذا؟ المغير ابن شعبة قال أي غدر. ما زلت أسعى في غدرتك. طبعا المغير ابن شعبة كان سابقة إن المغير ابن شعبة قبل ما يسلم كان مشارك جماعة من المشركين. وبعد ما شاركهم خدهم في حتة كده خلص عليهم كلهم وخد الفلوس وراح على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما المال فلا أقبله منك وأما الإسلام فأقبله منك خدت بالك وأمر ربا عليه وسلم أن يرد المال إلى إيه إلى أصحابه ودفعت دل... دفعت إيه لهم الدي طبعا كان الذي يعني قام على فض هذا النزاع بين المغيرة بن شعبة وبين من قتلهم كان هو مين يعني سهيل ابن عمر فقال له فرفع رأسه فقال هذا قال المغيرة بن شعبة قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة قد صاحب قوما في الجاهلية فقاتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فاسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دي كانت رسالة موجهة عروة بن مسعود الثقفي رايح ينئل قبل ما طبعا سهيل بن عمر آسف لأنني قلت سهيل صبق لسان دع عروة قبل ما سهيل بن عمر يجي في اللي في كتابة اللي الصلح فعروة ينقل لهم مشهد من المشاهد التي رآها من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فجعل عروة ينظر ويرمق عمال يشوف بقى هو بيقول له إيه ما أرى حولك إلا أوباشا حريا إيه أن يفروا يدعوك فعمال يشوف الأوباش دول بيصرفوا زي مع محمد صلى الله عليه وسلم يقول وطبعا في بعض الأمور أن نستسلم ترك الصحابة يتصرفوا هذه التصرفات لبيان مدى حب الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم والا مش ده الطبيعي ده ما كانش الايه الطبيعي اللي الرسول بيترك الصحابه ايه ان هم يفعلوه يقول فجعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال فوالله ما تنخم نخامه صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كف واحد منهم النخامه اللي هي كده ويدفلها إلا وقعت في كف ايه واحد منهم حتى دلكها، ها؟ ومسح بها جلده. خطي بالك. فإلا وقع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم أمرا ابتدروا أمره. طبعا ابتدروا أمره بالتنفيذ. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره بالتنفيذ. وإذا توضّع كادوا يقتطلون على وضوئه لدرجة إن الماء اللي بتوضّع بتنزلش على الأرض. بتنزل فين؟ في الصحابة. ليه؟ الرجاء ضركت ماء الذي نزل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له طبعا الحديث ده من الحدث التي يستدل بها بعض الناس في مسألة جواز التبرك بأثار الصالحين خدت بالك طبعا نقول هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح التبرك بأثار الصالحين ليس ليس هذا ليس هذا دليل على جواز التبرك بأثار الصالحين إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لقريش مدى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد أن قالوا ايه نحن نرى حولك أوباش حريم أن يه أن يفر ويدعوك فأراد أن يبين لهم شدة وقوة العلاقة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم فسمح لهم ايه بذلك وأصلا جواز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم غير ايه غير أي حد ثاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البركة من أثر النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشهورة بين الصحابة رضي الله عنهم، فكان لبعض الصحابة شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة كان عنده بعض عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطير به، ختبلك أو بعض النساء الصحابة رضي الله عنهم الشاهد ان ليس هذا دليل على جواز التبرك بأفرص صالحين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة إيه حاجة خاصة ختبلك مش دليل على جواز إن إحنا نتبرك بأفرص صالحين جماعة صوفية درويش قال لك بس أهو نتبرك بأفارل الصالحين وتلسعوا في ذلك الأمر حتى قال قائلهم يجوز أن نتبرك ببول الولي وبغائط الولي خدت بالك وبكل ما نزل من الولي حتى ولو كان مخاض حتى لو كان قيحا وصديدا ودم بالله. فلأن في لفظ الحديث هم كانوا يحدون النظر له تعظيما فرجع عروه إلى أصحابه وده كان هو المطلوب فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قصر وكيسر على على قيصر وكسرة والنجشي والله إن رأيت يعني ما رأيت ملِي قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد والله يتنخم دخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم بأمرٍ نبتذروه وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وجوهه وإذا تكلموا وإذا تكلم أخفض أخفض أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له وإنه قد عرض عليكم خطة خطة رجدين فقبلوا إذا رسالة النبي ما ردها إيه وصلت طبعًا هنا فائدة مهمة جدا وهي إن دائما أهل الدعوة المتصدرين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى هم موضع اهتمام الناس موضع اهتمام الناس تجد كثير من الناس يتكلم في المشايخ والعلماء والدعاء ويطرق كل شيء ويتكلم مثلا الشيخ لابس ايه الشيخ سكن فين الشيخ ركب عربية شكلها ايه الشيخ أعب... الشيخ بيأكل منين الشيخ بيشرب منين مش عارف الداعية بيعمل ايه خطبالك ليه ان كل هذه عيون كاميرات مسجلة طبعا عيون المحبين تنظر الى ان ذلك فضل الله يتيه ما يشاء ها أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بعض المشايخ مثلا عنده بيت عشر تدوار احداشر دور خمستاشر دور عنده فيلا، عنده سيارة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هو ترك الدنيا فأتته راغمة وده الطبيعي لكن بعض الناس من في قلوبهم مرض وفي قلوبهم زيق وفي قلوبهم شبهات يقول لك ايه جاب منين وبيصرف منين وبيود منين لمحاولة لإثارة الشكوك حولين حولين المشايخ والدعاء وطلبة العلم لا سيما المتميزين منهم والبارزين. ليه؟ لأن هذا سبيل من سجول الشيطان لأن ليس المقصود القطح في الداعية وليس المقصود القطح في مين؟ القطح في الإسلام ليس المقصود القطح في الداعية وليس المقصود القطح فيン في الإسلام كما قال مارك رحمه الله تبارك تعالى عن الرافضة لما ذموا أصحاب الأسبحاء وسبوا أصحاب الأسبحاء قال ما أرادوا بذلك أن يسبوا الصحابة إنما أرادوا بذلك أن يسبوا رسوله السلام فقالوا رجل سوء من يصحب؟ هو رجل سوء مين إلا أنسوا فذموا أصحابه ورموهم بالسوء حتى يقال أنه رجل إيه سوء الإعراض بالله وكانوا يقولون عن المرء لا تسل أسل عن خليله فكل قرين بالمقارنة يقتدوا فهم حب بس يقولوا إن يعني يجعلوا هذه التهمة في النبي صلى الله عليه وسلم فلا صقاف من فلا سقوها في أصحاب شاهد من الكلام إن الكفار يعني عروه كان يرمي كل التصرفات وينظر إلى الكل كاميرا مسجلة ينقل كل كبيرة وكل صغيرة حتى ينقل إلى قوم فدي رسالة لكل لا سيما من ظهر وبرز في الدعو إلى الله تبارك وتعالى طبعا نفس الكلام للأخوات كل أخت من الله تبارك وتعالى عليها بالالتزام وكانت يعني لها تأثير في الناس يعني نقول اتقوا الله في حساباتكم اتقوا الله في تصرفاتكم لا يؤتى الإسلام من قبلكم لا يؤتى الإسلام من قبلكم حتى لا يقال مثلا ان الشيخ الفلاني يفعل كذا وكذا الشيخ الفلاني يفعل كذا او الاخت الفلانية تفعل كذا وكذا لا ليه؟ لان الذين في قلوبهم مرض يشوهون الصور فعروة ذهب اليهم وقال انه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه في حديث المغيرة بن شعبة انه كان قائما على رأس الناس وعروة يكلمه فقال له المغيرة لتكفن يدك او لا ترجع اليك يعني هعمل ايه هضع لك ايدك نزل لك حسن أحسن أضع. والمغيرة متقللا سيفا. فقال له عروة من هذا؟ قيل ابن أخيك المغيرة. فقال أي غدر؟ ما ما غسلت رأسي من غدرتك؟ لأنه كان هو اللي المتصل اللي حل المشكلة بتاعت مين؟ بتاعت عروة. طبعا إحنا قلنا إن دي كانت بداية إيه؟ بداية المفاوضات. بداية المفاوضات. طبعا دلوقتي قريش أرسلت نبي صلى الله عليه وسلم مين؟ عروة. الطبيعي إن المفاوضات تستكمل. الطبيعي إن المفاوضات إيه تستكمل. فكان لابد أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلى قريش حتى نستكمل الإيه؟ حتى نستكمل المفاوضة طبعا من يرسل إلى قريش في هذا الوقت لابد أن يكون رجل له مواصفات خاصة رجل له مواصفات خاصة أول هذه المواصفات أن يكون له منعة في قريش ذاته حتى لا يكون فريسة سهلة من؟ لكفار قريش يعني مش ممكن يبعثه رسول ويمكن قتلينه وخلاص ليه ما هو مالوش حد يسأل عنه خلي بقى محمد والصحابة يبقوا حربونا وخلاص عشان فكان لابد من تأمين تأمين عالي فقال صلى الله عليه وسلم في حديث مروان بن الحكم قال وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب ركب جمل بتاع اسمه إيه الثعلب. فلما دخل مكة عقرت أو عقرت به قريش يعني جوموا على الجمل بتاعه جوموا ضربينه بالسيف كده من على الرجل فعقروه فطبعا ده معنى انهم يعملوا ايه في الرسول ده إلا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له خراش بن مية الخزاعي إلى مكة، فعقرت مكة، فعقر فعقرت مكة جمله أو عقر أهل مكة جمله، فعاد ذلك الرجل هاربا ويعني بعد أمنعه جماعة من الأحابيش كان بينه وبينهم صلة حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه حتى يرسله إليه؟ إلى إلى مك. طبعا عمر رضي الله عنه وارضاه لا يسعى عمر ولا يسعى واحد من الصحابة رضي الله عنهم وارضهم أن يتخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لازم يكون على فهم لكلام الصحابة لا يسعهم أبدا أبدا أن يتخلفوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قدر الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيد فعمر رضي الله عنه لما دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني سأرسلك إلى مكة فقال عمر يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بها أحد من بني عدي كما تعلم يعني ليس بها أحد من بني عدي لهم مين أهل, مين أهل عمر بن الخطاب حتى يمنعوا إذا أراد أهل مكة أن يهجموا, إيه؟ أن يهجموا عليه ولكن يا رسول الله وأنت وقد علمت يا رسول الله, صلى الله عليه وسلم عداوتي إياها يعني لأهل مكة وغلظتي عليهم يعني أنا كمان مش هقدر ايه مش هبقى الشخص المناسب ولكن يا رسول الله ألا أدلك على رجل هو خير مني وأعز قال من قال عثمان بن عفان طبعا مش طبعا ايه واحد مريض القلب هيقول لك ايه عايز يشيلها عن نفسه ويديها المين عنده عثمان لكن طبعا حسن الظن مقدم على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه أشار اشار عليه الصلاه صلى الله عليه بما فيه الايه بما فيه الخير فعلا عثمان بن عفان اهله كلهم موجودين فين في مكة وعثمان بن عفان له وجاه وغنى وصيت وسمعة ولا يستطيع أحد أن, إيه؟ أن يقرب من عثمان بن عفان ومع ذلك حدث ما توقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما سنبين لكم فدع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرا معظما لهذا البيت فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة ولقيه في مكة أبان ابن سعيد ابن العاص فنزل عن دابته وحمله بين, يديه. وحمله بين يديه وردف خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أبان ابن سعيد لما أول ما دخل سيدنا عثمان عمل مع سيدنا إيه؟ عثمان إيه حط سيدنا عثمان قدامه على الحصان وهو ركب إيه ركب وراه طب ليه حطوا قدامه ومركبوش وراه عشان ما حد يقتله منين من الخلف ودخل بيه حتى بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين زمان في مكة كان حاجة اسمها الجوار زي مثلا نزول الرسول صلى الله عليه وسلم على جوار مين ابن مين ها عدي المطعم ابن عدي وابو بكر كان نزل في جوار مين ابن الدغله خدت بالك فالمقصد ان الجوار ده معناه ان ده الرجل ده في حمايتي فنزل عثمان رضي الله عنه رضاه على سعيد على ابان ابن سعيد بن العاص وحتى بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان حتى أتى, أتى بسفيان بن حرب وعظماء قريش فبلغهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل به فقالوا لعثمان شبأ الصحابة رضي الله عنهم وارضاه وفقه الصحابة وحرص الصحابة على قلوب بعضهم البعض وحرص الصحابة على سد أبواب الفتن فقال الكفار لعثمان يا عثمان إن البيت أمامك إن شئت فطف او انت عايز الوقت خش اعمل ايه خش اعمل عمره مش انت محرم وجاي محرم خش انت دلوقتي ايه اعمل عمره فقال عثمان والله لا اطوف به حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت قريش بحيلة ماكرة فاحتبست عثمان احتبسوا عثمان طبعا احتبسوه احنا بس تبعد هنغديك تبعد هنعشيك خدت بالك المؤمنهم عايزين يعملوا ايه يحتبسوه ليه حتى يروا رد فعل مين فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم والمسلمين المسلمين أن عثمان قد قتل ما هو تأخر يوم إثنين ثلاثة فمعنى أن عثمان إيه قُتل وكانت في رواية أخرى من طريق المسر بن لمخرار لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه أرضاه قتل دعا صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين ومناجزتهم وها نحن نثبت هذا يعني في هذه الروايات أول رواية معقل ابن يسار رضي الله عنه وارضاه يحكي الموقف وكان معقل ابن يسار يروي أنه كان يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وارفع عنه غصن الشجرة الشجرة اللي بيعت احتها ايه؟ الصحابة معقل بيعمل ايه؟ ورافع غصن الشجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معقل بن لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصن من أغصانها على رأسه ونحن أربع عشرة مئة قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر طبعا في خلاف على ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هل بايعهم على الحرب؟ بايعهم على الموت؟ بايعهم على القتال؟ بايعهم على الشهادة؟ طبعا هنقول الكلام ده كله ونطلع بالنتيجة واحدة أنا أجد أن كل الألفاظ, الألفاظ متقاربة يقول ولكن لم نبايعه على الموت لكن بنا بايعناه على أن نفر وأول من بايع عن صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة وقال عن الشعبي قال أتاني عامري وأسدي عامري وأسدي يعني واحد من بني عامر واحد من بني إيه؟ أسد كان متفاخرين كل واحد فيهم بيتبعه إيه؟ على صح. فقلت كان لبني أسد ست خصال ما كانت لحي أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي قال يا رسول الله أبسط يدك وبايعك قال على ماذا قال على ما في نفسي فقال فتح وشهادة قال نعم فبايعه قال فخرج الناس وبايعون على بيعة أبي إيه سنان يبقى أول واحد بايعك من أبو سنان بايع على إيه فتح وشهادة يعني موت يعني قتال يعني لا يفر، يعني كلها معاني إيه؟ كلها معاني واحد طيب، من, ت... من لم يتخلف عن باعة الرضوان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما تخلف عنها رجل من المنافقين، يقول في حديث جابر بن عبد الله قال أبو زبير أنه سمع جابرا أن يقول كم كانوا يوم الحدبية قال كنا أربعة عشرة مئة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد ابن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعير له جيه تحت الجمل بتاعه كده وإيه وجب استخاب تحت بطن الجمل بتاعه ده لأنه كان إيه كان من المنافقين كان من المنافقين وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الموت أو على الشهادة أو على القتال في سبيل الله أو على ألا يفروا طبعا كان هذا شرف للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ممن يعني أحرز هذا الشرف وأراد أن يوثقه الصحابي الجليل سلم بن طبعاً احنا سلم بن الأكوع اسمه يتردد في الغزوات اللي جاية وهنشوف دور سلم بن الأكوع بالذات في غزوة الحديبية دور سلم بن الأكوع دور عظيم جدا جدا جدا لأن سلم رضي الله عنه وأرضاه كان أسرع الصحابة أسرع بل يمكن يكون أسرع رجل في التاريخ كان سلمة بن الأكو أسرع رجل في التاريخ لما أحكي لكم واقف بينه وبين بعض الناس كان لسه بس بيقول بيقوله تبيني ألا سبأك فبيقول فقفزت ثلاث قفزات يا ذبكو وصلنا طلعت نطط كده والتاني لسه بيه لسه بيقول واحد انتلت ها كان هو سلمة عاد لك أنا عاد بقى أعود أنا أكو وأشرب على بل ما هو حصلني بس خدت بالك هل إيه آه كان لا ده كمان ده لما نشوف لما كان بيدرك سلم ابن الأقوع فضل يجري من بعد الفجر لحد لحد صلاة العشاء يجري على رجليه وراخ خي وراخين المشركين لا وهم وهم هيجننوا أنا ما إن شاء الله ما يحكى القصة كاملة هتعرف كان كان واحد بس واحد بس كان يطارد خيل المشركين حتى قالوا يعني هو فيش اللي أنت يعني هو اليوم ده ما فيش إلا فيها أقوى اللي... أقوى بكرة بقول له أقوى بكرة كل يوم حتى قدام فسلم ابن الأقوع أراد أن يحرز الشرف في هذه البيعة. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى البيعة في أصل الشجر فبايعه أول الناس. ددمين سلمة. ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال بايعني سلمة. قال قلت يا رسول الله قد بايعتك اول الناس. قال وأيضا كم مرة؟ قال ورأني النبي صلى الله عليه وسلم عازلاً يعني عاد في جنب كده. فأعطاني جحفة أو درقة. ثم بايع حتى كان في آخر الناس قال ألا تبايع يا سلمة؟ قلت يا رسول الله قد باعتك في أول الناس وفي أوسطهم قال وأيضا فبايعته الثالثة قال يا سلام أين جحفتك أو ضرقتك التي أعطيته قال قلت يا رسول الله لقيني عامر عزلا دي معنى زي الدرع كده يحمي بها نفسه طبعا عامر رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم بس مجرد بس ما مدعانه سلم قال له يا رسول الله هل لا تركتنا نستمتع بعامر شوف فقال لقيني عامر عامر دعمه عزلا يعني ما عوش لا سيف ولا سلاح ولا اي حاجة اعطيت اياها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انك كالذي قال الاول اللهم ابغني حبيبا هو احب الي من نفس حد فيكو بيحب اخو في الله زي ما بيحب اكتر من نفسه كده اللهم ابغني حبيبا هو احب الي من نفس سلم بيحب عامر اكتر من نفسه لدرجة انه يعطيه السيف والدرع ويفضل هو ايه اعزم وكانت هذه البيعة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان أمام الجميع. باع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان أمام الجميع. ففي حديث ابن عمر قال جاء رجل حج, حج للبيت فرأى قوما جلوس فقال من هؤلاء القعود قالوا قريش قال من الشيخ قالوا ابن عمر فأتاه فقال إني سألك عن شيء أتحدثني قال أنش أو يعني أنشيلك بحُرمة هذا البيت. أتعلم أن أتعلم أن عثمان فر يوم واحد. طبعاً دي من المسائل اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده في مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء الذين أفروا الفتنة حول عثمان كانوا يختلقون الشبهات ويخترعون الأبطيل على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طبعاً كلام ده مش تغدو السنة دي. إن شاء الله تغدو الجاية في إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء. فيقول هذا الرجل أتعلم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم قال فتعلم وتغيب يوم قال نعم قال فتعلم أنه تخلف عن باعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم فكبر الرجل ظن منه أنه كده عليه؟ على غنيم ابن عمر هو يشهد على مين بيشهد على عثمان ابن عمر يشهد على عثمان فقال ابن عمر تعال ليخبرك تعال بقى أنت إيه أنت مجود خل عندك تعال ليخبرك ولأبين لك أما فراره عن يوم يحد فأش... فأشهد الله أن الله قد عفا عنه يبقى كده دي ايه يوم أحد ده انتفكرين أحد حصل فيها هرج ومرج والصحابة رضي الله عنه بعد ما كانوا منتصرين صاروا في هزيمة وصار خالد بن الوليد يطو... يعني حول الجيش مرة أخرى والسهام والنبال والحرب والله تبارك وتعالى وصف الأمر وصف يعني فيه قوة فالصحابة رضي الله عنه مرضاهم منهم من فر ومنهم من جلس ومنهم من بقي في المعركة ولم يعاتب ربنا تبارك تعالى أحد منهم بكس غفر الله عز وجل له فكان عثمان من جملة من إيه؟ من فر فغفر الله تبارك تعالى له فيجوز أن يحاسبه واحد بعد ذلك؟ أبد فقال أما هذه فإن الله قد عفعا وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت تحته زينب بنت النبي صلى الله تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وساهمه وأما طغيبه عن بيعة الرضوان فإنه كان لو كان أحد أعز ببطن مكة لأنه هو الوحيد اللي كان ليه قوة منع فين؟ في مكة من عثمان المنعف لا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب إلى مكة لما بيعة الرضوان تمت وعثمان في مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه كده هم. هذه يد عثمان فضرب بها صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن هذه عن عثمان اللهم إن هذه عن عثمان اللهم إن هذه عن قال قال له ابن عمر اذهب الان يلا روح امشي من هنا بقى انه كان عايز يعمل ايه فتنه امشي يلا روح مع السلامه طبعا ده حال المبتدعه اخواننا المبتدعه يروحوا يقص الكلام كده ياخد من هنا كلمه ومن هنا كلمه ويسيب ويجيب الباقي ياخد كلمة من هنا كلمه من هنا اه زي ما حصل مع الشيخ محمود شعبان هذا الافاك يقول لك هاتوا راجل والراجل قال لي ايه هاتوا راجل هو كان هتولي راجل ايه هذا مرض جابها هاتولي راجل على أنه هو شهوث جنسي وفتاع إنما الراجل يقولها هاتولي راجل يعني يقصد راجل مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خطبها لك طبعا, طبعا الكلام عند العرب ثلاثة سياق وسباق ولحاق سياق وسباق ولحاق ما ينفعش أن الواحد يكتزئ جزء من سياق الكلام أه؟ ويحطه كده يقوله هذا المقصود زي إيه ما قال ربك ويل للأولي ساكر ولكن قال ويل للمصلين أه؟ هو ويل المصلين بس ولا تقرب الصلاة هو ولا تقرب الصلاة بس ما فيش وأنتم سكارة ما فيش ويلو المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ده اسمه ايه سياق ما ينفعش واحد يكتزئ من السياق كلمة كده ويروح ايه ويروح يقوله وبايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ففي حديث نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديدية أرسل عبد الله إلى فرص له عند رجل من الأنصار شوف الصحابة حتى الأب و حتى الأب وابنه حرصهم أديه على الخير وعلى الثبات وحماية الدين يقول لكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس الله عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم عند الشجر وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله عبد الله كان رايح يجيب الفرس لأن ناس من عشان إليه البيع فبايع. ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلثم للقتال، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يباع تحت الشجر، فانطلق، فذهب معه. يبقى سيدنا عمر بايع أيضا فين؟ طيب من اللي بايع الأول ابن عمر، عبد الله بن عمر بايع قبل أبي. وفي رواية من طريق نافع أن ابن عمر قال أن إن الناس كانوا عليه يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس؟ سيدنا عمر بيقول له انظر ما شأن الناس؟ قد أحدقوا برسالة الله فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع فخرج فبايع الحافظ ابن حجر طبعا شوف بقى عشان إزاي هو كان بعت يجيب فرس وإزاي هو كان له ده محدقين من النبي صلى الله عليه وسلم شوف ابن حجر بقى والجمع أنا بقول لكم أنا دائما أنا عايزكم دائما يبقا لكم يعني حظ ونصيب من قراءة شرح صحيح بخاري الحافظ ابن حجر حاول كده اعمل مثلاً إيه يعني وليكن الفكرة دي كانت فكرة الشيخ عبد الكريم الخضير رحمه الله حفظه الله تبارك تعالى لكم بعد ما لكم الجمع طريقة الجمع اللي أنا ابن حجر عشان نختم عشان نقيم اللي صل يقول يمكن الجمع بينهما بأن بعثه يح يحضر له الفرس ورأ الناس مجتمعين فقال له انظر ما شأنه شوف جابها ازاي انظر ما شأنه فبدأ يكشف حالهم فوجدهم يبايعون فبايع وتوجه إلى الفرس فأحضرها وإعاد حين الجواب على أبيه فذهب عمر رضي الله عنه وابايع طيب علامة بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل على الموت هل على الشهادة هل على عدم الفرار نكمل إن شاء الله تبارك تعالى الأسبوع القادم ونسأل الله تبارك تعالى أن نرزقنا وياكم علم النافع وعمل نصالح متقبل بالنسبة للكلام كنت بقوله قبل شوية الدكتور عبد الكريم الخضير كان قال نصيحة كويسة جدا لطالبة العلم قال احنا كل واحد فينا عنده اغلبنا عنده صحيح البخاري او اغلبنا عنده ايه فتح وكثير طبعا مننا الكتب عنده ممكن يكون بالسنين الطوال ما بيقرب لاش ممكن فتح الباري ده مثلا ما يفتحهش كل ما يحتاج مسألة ولا حد طيب أنا أستفيد من الكتب دي ازاي الشيخ شرح طريقه في منده السهولة واليوسر قال مثلا كل واحد في كل طالب علم يجعل لنفسه مثلا مع فتح الباري حظ أو يجعل له لنفسه من فتح الباري حظ ونصيب بأن يأتي بفتح الباري ويأتي بدفتر أو مجموعة دفاتر عنده يعني يسميها ما يحب فوائد من فتح الباري ملخص فتح الباري كما يحب والشيخ طبعا يميل إلى أن طالب اللي يستخدم الألوان ألم الأزرق والأحمر كده يعني ويبدأ في مسألة جرد المطولات يمسك كتاب يمسك مثلا كتاب الإمام من فتح الباري ماشي كتاب الإمام فيه كم حديث مثلا فيه مثلا تلاتين حديث يبقى هو دلوقتي عنده كم حديث تلاتين حديث يبقى ليه كل يوم حديث يقرأ الحديث ويقرأ شرح الحافظ ابن حجر كله عليه ويكتب متن الحديث فوق في الكراسة بتاعته هو ويبدأ يكتب الفوائد اللي طلعها منين من الحديث اللي الفوائد اللي طلعها من كلام الحافظ ابن حجر ومن نتيجة المسائل أو الخلاف أو ذكر الخلاف والراجح والمرجوح والنكات التي استنباطها منين من خلال الكتاب يبقى كده لو كل يوم عمل لنفسه كده يبقى خلص الكتاب ده فقديه في شهر خدت بالك ممكن على مدار خمس ست سنين يخلص كتاب ايه؟ فتح الباري كله بحيث ان ما يبقاش في كتاب فتح الباري لا شاردة ولا واردة الا عنده بها ايه؟ عنده بها علم طبعا الشيخ بيقول طبعا لو كل حديث عملت فيه كده وتسيب يعني كل حديث تكتبه وتسيب فيه صفحات فضية كتير بعض منه بحيث ان انت كل ما عنت لك فائدة او وقفت على فائدة اخرى من كتاب اخر اضفتها لهذا الحديث لأن طبعاً الفكرة كانت مش ك... مش فتح الباري بس الفكرة كان الشيخ بيقول تبدأ مثلاً بصحي البخاري تجعله عمدة عندك وبعد كده المرحلة التانية بعد ما خلص فتح الباري أو بعد ما خلص صحيح البخاري بتجيب الكتب الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومصلي ماشي؟ وتبدأ تجيب نفس الأحاديث دي وشرحها فين؟ عند النووي ماشي؟ وتبدأ تزيد الفوائد دي فين؟ في هذا الكتاب وممكن تأتي بالأحاديث المشتركة التي رواها الستة وتأتي مثلاً على الترمذي شرح تحفظ الأحواز وتأخذ الفوائد اللي فيه تضيفها على الحديث تأتي مثلاً على أبي داوود تأتي بعون المعبود تأخذ الفوائد تضيفها فين؟ في الدفتر بتاعك ده تأتي مثلاً على ابن ماجه تأتي بشرح مثلاً مغلطاي لابن ماجه وتضع الفوائد هنا وهكذا تجد نفسك بعد مدة من الزمن بعد عشر سنين بقيت ملم بالسنة كلها كل السنة خدت بالك ملم بيها وبكل شاردة وردة وملمة بالطرق الحديث وقد تكون من حفاظ السنة النبوية من غير أن تشعر من غير أن تدري والمشروع بدأ مشروع مشروع صغير. مشروع صغير. وطبعاً ده ممكن ينسحب الكلام ده ينسحب على جرد مطوالات سواء كان في التاريخ أو كان في في التفسير. ممكن إنسان في التفسير يعمل لنفسه كده أنا أخذ مثلاً أبدأ من جزء عام وأنا أشوف عندي كم تفسير. خدت بالك وابدا في جرد المتونات امسك التفسير تفسير تفسير اخد تفسير ابن كثير مثلا اقرا تفسير ابن كثير احذف الاسانيد زي ما الشيخ مصطفى العدوي عمل في مختصر تفسير ابن كثير خدت بالك احذف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاسانيد وابدا اجمع الاقوال في الآية الوحيدة الصحيح منها اخليه والضعيف اشيله خدت بالك ممكن تعتمد على تصحيح وتضعيف من سبقك يعني الشرط انت لك حكم دلوقت انت في المرحلة دي خد بتصحيح وتضعيف مين الائمه الكبار والحمد لله من ربنا كفانا بكثير من الأئمة على رصيم الشيخ الألباني رحمه الله وتبارك تعالى رحمة واسعة ويبقى عندك كتاب تفسير عمدة بتاعك انت وتبدأ بعد كده تعمل ايه تاخد من كل كتاب من كتب التفسير جزء جزء جزء جزء, جزء. تلاقي نفسك عندك بعد مدة معينة في السنة يعني مجلد أو, في في أو كتاب خاص بك انت في السيرة النبوية نفس الأمر في التاريخ الإسلامي نفس الأمر في التفسير نفس الأمر وهكذا في سائر العلوم تلاقي نفسك بعد عشر سنين طالب علم ومتمكن متمكن متمكن بس إحنا للأسف إحنا كتير مننا بيضيع عمره في قيل وقال وأشياء يعني كتير جدا تحنين عليها بعد كده والله يا إخوانا لو استقبلت من أمر ويستدبرت في حاجات كتير جدا في حاجات كتير جدا جدا جدا كنت أتمنى أنا ما كنتش عملتها في حياتي وفي اخطاء كتير جدا جدا جدا كنت اتمنى ان انا ما كنتش شغل... يعني ما وفي كلام انا ما سمعتوش كنت اتمنى ان انا ريتني كنت سمعته يعني كل ما سن بيتقدم بيك وكل ما العمر يكبر بيك كل ما تقول يا ريتني يا ريتني كنت عملته يا ريتني كنت عملته ويا ريتني كنت سمعت كلام المشايخ لما كانوا يقولوا مثلا اعمل الحاجه الفلانية وتعملها شوية وتسيبها اعمل الحاجه الفلانية وتعملها وشوية وتسيبها لما العمر يتقدم بيك اما العمر يتقدم بيك ترى ان انت فعلا كان يجب أنك تسمع كلام إخوانك أذكر في بداية التزامي كنت ماسك الأذان في المسجد كعادة الشباب في أول التزام وكان المسجد, المسجد الإمام البخاري كان لسه المسجد أنشئ حديثا بسبب إن كان فيه قصة كنيسة وما كنيسة وبتاع وتعفيني يا ماء موضوع عبن الدولة وكلام ذا وكان القائم على المسجد الحج فؤاد عيسى عليه رحمة الله الحج فؤاد عيسى كان أسأل الله تبارك تعالى أن أتغمده برحمته وأسأل الله عز أن يجعل كل كلمة أنا أقولها أو أتعلمها أو أعلمها في ميزان حسنات لأن كانت بداية الخير ليا هذه الكلمات التي سأقول لكم من حق فؤاديس، الحج فؤاد عليه رحمة الله لأني بأذن كده ما خلصت الأذان وخلصنا صلى قال لي تعالى عايزك قلت له نعم قال لي أنت أذانك كويس وصلاتك كويس أنت إيه حافظ كم جزء طبعا كنت لسه في البداية يعني قلت له والله أنا حافظ ثلاث أجزاء طبعا أنا بقول له أنا حافظ ثلاث أجزاء وأنا متخيل أن أنا مين عنطر بن شداد يعني. خلاص كده حافظ ثلاث أجزاء يعني كأنه حافظ القرآن كله قال لي طيب أنا عايز لك على حاجة كده ويريت إيه تسمع الكلام اللي هقوله لك أنا شايفك يعني عندك قدرة كده أنا عايزك تتعلم العلم الشرعي اتعلم صح وعايزك تختم القرآن لإنك اللي هتتعلمه النهاردة مش هتعرف تتعلمه بكرة واللي هتحفظه النهاردة مش هتعرف تحفظه بكرة واللي هتحفظه النهاردة هتحتاجه بكرة واللي هتتعلمه النهاردة هتحتاجه بكرة ايه رأيك تبدأ كده وتقلعنا وكل ماجي هنا المسجد أشوفك كده تقدمت ولا لا وبتاع خدت بالك تبالك وجزا الله خير أدىني أميها 100 جنيه وقال لي روح اشتريك بها كتب كان أول كتاب اشتريك اشتريت كتاب زاد المعرف مية جنيه أدىني مية جنيه قال لي دي دي هديه روح اشتري بها ايه اشتري لها كتب رحت اشتريت بقى مكتبه كان زمان في واحد فتح عند المدرسة احمد عرابي كده مكتبه كانت بتاعه الاخوان حد من الاخوان المسلمين يعني رحت اشتريت كتاب زاد المعاد ومجموع كتيبات كده وحاجات عشان خلاص بقى ابدا ايه ابدا اتعلم الشاهد ان انا اكتشفت ان فعلا ان انا الحفظ اللي حفظته وانا صغير او في سن معينة دلوقتي مش قادر اعمله ثاني مش عشان مش عشان مش قادر احفظ لا ظروفك الصحية، ظروفك الاجتماعية، أحواله كل تتغير. ما عادش النهاردة عندك من الوقت اللي تقدر تعمل به إيه، زي زمان. فأنا بقولك اتعلموا من دلوقت واعملوا من دلوقت. اللي هتتعلموه دلوقتي مش هتعرف تعملوه بعدين. اللي تقدر تعمله النهاردة مش هتعرف تعمله مرة تانية. في وصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه لعمر بن الخطاب قال له إن لله عمل بالليل. لا يصلح عمله بالنهار وإن لله عملا بالنهار لا يصلح عمله بالليل فاحرص على أن تعمل كل عمل في وقت فأنا بقول لكم حرصوا يا أخواننا أنتم تعلموا استفيدوا من زمانكم والله يا أخواننا أنتم كمان كفيتوا غيركم كفيتوا بغيركم المسألة جاء لكم سهلة, سهلة غضة طرية غيركم كان عشان يجيب الكتاب يلحسوا التراب ويجيب الكتاب ويجي أمن الدولة ياخدوا منه وع عشان يحضر الدرس كان بيحتال ويلف ويدور وعشان برضه يجي ياخدوه ويحزبوه على انه راح او سمع كلمه اوال كلمه فانتوا ربنا سبحانه وتعالى ادها يعني سهلة فاغتنموا الفرصة دي احنا اول ناس المفروض نستفيد من احداث الصورة احنا شايف ان احنا النهاردة كسلفيين اول ناس ما من الثوره احنا, احنا اكتر ناس ما من الثوره بلا سيامه طلبه العلم اكتر الناس ما استفادوش فين هم طلبه العلم فين الدروس فين المحاضرات فين اللقاءات فين العلم فين أثر الكلام ده عليه لازم نستفيد من الكلام ده كله طبعا أنا ما اتكلمش والشيخ مصطفى موجود أنا سيبه بقى هو يكمل اصل عز وجل انا وذاكم وياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا هذا الحمد لله رب العالمين والصلاه على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واجزاكم الله خيرا وسامحونا على الاطاله سلام.